بسم الله الرحمن الرحيم ألف لأمر لا تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر نَسَبِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنْ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِ 118. أمتة أيام ثم استوى على العرش 119. يدبر الأمر 110. ما من شفيع إلا من بعد إذنه 111. ذلكم الله ربكم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 وفَصِّلِ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْزُونَ لِقَاءَ مَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَذِّلْهِ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَذِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي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 قُلِ اللَّهُ مَا لِيَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا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 عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من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 حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ وَظَنّ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 ما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا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 فإنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فاجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمر كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مِّنَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يُغْهَضُ وُجُوهُهُمْ قَطُّ وَلَا وَلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاؤُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَغْطُوهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ نَاصِبٍ كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم ما نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايما تعبدون فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَلِكَ تَذَلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ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 قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم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 قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لن يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فَأَوْفَى كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَّبُوا فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ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 وَإِنَّ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُ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 ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمْتُمْ بِهِ أَأَنَا وَقَدْ كُنْتُ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ 117. وقيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 118. ويستنبئونك أحقه 119. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأشر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقص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 119. وما فِي في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعذب عن 129. ولا مثقال ذرة وَلَا الأرض ولا وَلَا السماء ولا أصغر وَلَا ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين 120. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 إِنَّ السَّابِعُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ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 قُل إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُغِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ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 فَعَلَ الله تَ وَكَلتُ فَأَجعُوا أَ مََكُب وَشُورَكأَكُمثُمَّ لَا يَكُ أَممركُم معلَكُم غُمَّ تَ سُمَّ قُبُ إلََْ وَعَلَاتُ غِرُون فَإِل تَوَّيتُم فَمَا سَلتُكُم مِنْ أَج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 إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحط الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية منه قَوْمَهُ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنُوهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ تو بالله فعلي توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين وَنَجنابَِحمَتِكَ مِنْ القَوْم كَافِرب وَأَوْ حَينَا إلَ مسَ وَآحيِيهِ أَتَبَ وَآالِقَوْمِكُ مَا بِنِ الصّرَبُ يوتَ وَجَعَُ بُوتَكُم قِذَلََ وَأَقمُ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 رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَا سبيلا الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم في العون وجنوده بغيا وعدوا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 الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم سَلَل كََت قَرِيَة آمَنَت سَنَفَعَه إِمَُهَا إِلاا قَوْمَيُون سَلَمَّا آمَنُوا إِللاا قَميُونُ سَلَمَّا آمَنوا كَشَفْناَا عَنهُم مذاَابَ الخِزّ فِي الحياتتِ وَمَا اسْتَعْلَاهُمْ إِلَّا حِيمٌ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يُرْزُقُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 119. ولا تبع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين